صلاة الوسطاء الشيخ الأكبر قدس سره العالم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله الملك العقل المبين محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الأمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم صل وسلم وأبر وأكرم فأنعم على عز الشامخ والمجد البازيخ والنور الطامح والحق الواضح ميم المملكة حوحاء الرحمة وميم العلم ودان الدلالة ب الذات، ل ف ب الملكوت، ودال الهداية، وميم الجبروت، ا ي الخفية، وراء الرأفة الحقيقة، ونون ت وعين الإناية، وكاف الكفاية، ل السيادة، و السعادة، وقاف القربة، ت السلطنة، وهاي ه د ا فصاد العصمة وعلى آله جواهر علمه وأصحابه من أصبح بهم الدين في حرز حرز صلواتك الهيمنة بعظمة جلالك المشرفة المكرمة بعظيم نوالك بدوام ملكك لا انتهى لها سامية يسموي رفعتك أن غضالها صلاة تفوق وتفضل وتليق بماجدي كرامك وعظم فضلك أنت لها أهل لا يبلغ كلها ولا يقدر قدرها كما ينبغي لشرف نبوته وعظيم قدره وكما هو لا وكما هو لها أهل صلاة تفرج عنها هموم حوادث الاختيار. وتمحوا بها عنا ذنوب وجودنا بماء سماء القربة حيث لا حيث ولا بين ولا أين ولا كيف ولا جهة ولا قرار وتغيبنا بها في غياهب بغيوب أنوار حديتك فلا نشعر بتعاقب الليل والنهار وتعوننا بها سماء رياح فتوح عقائق بديع جمال نبيك محمد المخطار وتتحفنا بها أسرار أنبار زيتونيتك في مشكات الزجاجة محمدية فتضاعف أنبارها بلا ولا حد ولا حصار يا ربي يا الله يا الله يا الله يا عيو يا قيوم يا عيو يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نسألك بتقاقي معاني القرآن العظيم المتلاطمة أمواجه في بحر باطن خزائن علمك المخسون وبآياته البينات الزاهرات الباهرات على مظهر إنسان عين سرك المصون أن تذهب عنا طلام الفقد بنور أنس المجد وأن تكسونا من نحل الإصفات ما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نور الجلالة وأن تسقينا من كوثر تسقينا من كوثر معرفته رحيق تسنيم تسنيم شراب الرسالة اللهم صل على الجود الأكرم والنور الأفخم والعز الأعظم والمبعوث بالقيل الأقوم ومنة الله على كل فصيح وأعجم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم اتبر عن نبينا ونقطة دائرة المرسلين المخاطب في الكتاب المكنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون الموصوف بقولك الكريم وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد النور الأول والسر الأنزه الأقوى من الأكمل عين الرحمة الربانية وبهجة الاختراعات الأكوانية وصاحب الملة الإسلامية والحقائق العلانية نور كل شيء وهداه وسر كل سر وسناه من فتحت به غزائن الحكمة والرحموت ومنحت بظهور أنواري ومنحت بظهوره أنمار الملك والملكوت قطب دائره الكمال أطور تجليات الجلال وياقوتة تاج محاسن الجمال إنسان عين المظاهر الإلهية ولطيفة تروحات الحظرة القدسية مداد الأمداد وجود الجودي وواحد الآهادي وسر الوجودي واصطأقدي سلوكي وشرى في الأملاك من ملوكي بدر المعارف في سماوات التقايق وشمس العوارف في عروش الحقائق بابك الأعظم أسرارك المستقيم الأقوى وبركك اللامع منورك الساطع منورك الساطع وما عناك لبي هو في كل قلب سلي من طالع، فسرك المنزه الساري في جزئيات العالم، وكلياته علمياته مسفلياته من جهر وعراض وصائط بسائط، غيب أسرار بداتي ومش مشق الصفات. ومظهر التجليات بأنبار السبحات من سناء السرادقات بأرواح الترويحات المصني في مراب جمع الجمع بعحمد صلى الله عليه وسلم والقاري بفرقان الفرق بمحمد صلى الله عليه وسلم والقائم في الملك شرعه وجلاله والراحم في ملكوتي برحمته وجماله، عين غيبك الكاملة، وخنيفتك على الاطلاق في مملكتك الشاملة، صلِّ اللهم عليه صلاةً، تعرفني بها في في مراتبه، وعوامله، ومواطنه، ومعالمه، هو حتى رشده بعين العيان لا بالتليل والبرهان وعارفه بالتقيق في كل موطن وطريق وأرى سريان سره في الأكوان ومعناه المشرق في مجانية الإحسان وأجعل اللهم مورده من شمس حقيقته ومن نور بدر شريعته حتى استغيأ في ليلة جهله بأنوار حقائق معارفه وآلسني في غربة مسرايا إي ناسي لطائفه واحملني إلى حضرته الأقدسية الأحمدية على كاهل الشريعة المحمدية وعمر أوطار نقصي بأطواري وألبسني من خلع جلاله وجماله وأفردني في حبه كما أفردته في حسنه وإحسانه وخصصني بخصائص قربه وامتنانه حتى أكون وارثا له به لديه وناظرا منه إليه وجامعا له به عليه اللهم صل ما, ما س... اللهم صل عليه صلاته الأزلية العدية في مظاهرك الأبدية الماعية مما توحد تجنيك وتكاثر في الفرد العدد وأشرقت أنوار الصفات بتوالي المدد التسعت ربوبية الحكيم وتقتست سبحات العليم بتسبيحات التمجيد والتكريم بلسان القدم في أزل الآزال وتقتس الواحد بصفتي الجلال والجمال وسلم عليه السلام وسلم عليه صلام الفردانية ما تعددت مراتب معددية في وحدة مراقي درجات العلمية في مقامات العبودية بتوالي شهود الرحمة الذاتية واندراج الأنوال الصفاتية في المجالات الأطبارية والمطارات الملكية وسجدت له الأرواح روحانية في مهراب الآدمية في جامع حيطة المحيطة الأحدية في الأمار السبوحية الكاتبة بالأقلام المعنوية في الألواح الشهودية بالأسرار الخفية عن الإدراكات البشرية الله مسلّم مسلّم عليه صلاة وسلام ما يتقدس فيهما عن عوارض الإمكاني لوجود اتصافه بالكمالات وعموم أصمه في جميع الخطرات ما تنزه شامخ عزه عن النقص والسلوب، فثبت راسخ مجده بالذات والمجوب وارض عن أصحابه أئمة الهدى لمن اهتدى ونجوم الاقتداء لمن اقتدى ما تعاقبت أدوار الأنمار وأشرقت أموار الأسرار بالأسرار والحمد لله رب العالمين